سنة 241 من الهجرة وهناك مذاهب أخرى درست من أشهرها مذهب عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى سنة وخمسين هجرية ومذهب محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجرية ومذهب داود الظاهري المتوفى سنة 324 هجرية والله أعلم